معناه أن الله تبارك وتعالى يبين أن إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلاله دليل على بعث الناس بعد الموت بعد كونهم ترابا وعظاما فقوله كذلك الخروج يعني أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت كخروج النبات من الأرض بعد عدمه بجامع استواء الجميع في أنه جاء بعد عدم وهذا أحد براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها في القرآن وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في صدر سورة البقرة وأول النحل وأول الجاثية وغير ذلك من المواضع قوله تعالى كل كذب الرسل فحق وعيد هذه الآية الكريمة تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب اي يتحتم ويثبت يثبت في حقه ثبوتا لا يصح معه تخلفه عنه وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده لأنه قال إنه لا يخلف وعده ولم يقل إنه لا يخلف وعيده وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح وإنما القبيح هو إخلاف الوعد وأن الشاعر قال وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي هذا لا يصح بحال لأن وعيده تعالى للكفار حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل كما دل عليه قوله هنا كل كذب الرسل فحق وعيد وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله سهى فسجد أي لعلة سهوه وسرق فقطعت يده أي لعلة سرقته ومنه قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فتكذيبهم الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حق ووجب عليهم فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخر كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي الآية والتحقيق أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليهم وقوله تعالى في سورة صاد إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا في الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين ولا إشكال في ذلك وقد أوضحنا هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله قوله تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد هذه الآية الكريمة من براهين البعث لأن من لم يعي بخلق الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا كقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقوله فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة وقد أوضحنا الآيات الدالة على براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها في القرآن كخلق الناس أولا وخلق السماوات والأرض وما فيهما وإحياء الأرض بعد موتها وغير ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في البقرة والنحل والحج والجاثية وغير ذلك وأحلنا عليه مرارا كثيرا قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام على قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قوله إذ منصوب بقوله أقرب أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منه والمراد أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد في وقت كتابة الحفظة أعماله لا حاجة له لكتب الأعمال سبحانه وبحمده لأنه عالم بها لا يخفى عليه منها شيء وإنما أمر بكتابة الحفظة للأعمال لحكم أخرى إقامة الحجة على العبد يوم القيامة كما أوضحه بقوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ومفعول التلقي في الفعل الذي هو يتلقى والوصف الذي هو المتلقيان محذوف تقديره إذ يتلقى المتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه قال الزمخشري والتلقي التلقن بالحفظ والكتابة انتهى منه والمعنى واضح لأن الملك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه فيكتبه عليه والمتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان وقد دلت الآية الكريمة على أن مقعد أحدهما عن يمينه ومقعد الآخر عن شماله أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى على أن في حديث المؤلف حول الآية بقية باقية نأتي عليها إن شاء الله في لقائنا القادم حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته